الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يا لم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بل وربي لا سَتَأْتِي أَنَّكُم عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُُمْ أَثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذي نوت العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد على رجل كنبهكم اذا مزقتم كل ممزق اذا مزقتم كل ممزق إن انكم لفي خلق جديد افترا على الله كذبا او به جنن بَلِ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي عَذَابٍ وَالضَّلالِ بَعِيدَ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ وَنَسْفُقُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال وأوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غذوها شهر ورواحها شهر وأسلى له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء منه حاربت تماثيل جخان كالجواب وقود رواسي اعملوا الداوود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته ما دل لهم على موته اِلَّذَا دَبَّتِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِمَّا سَأَتَتْ فَلَمَّ خَرَّتْ بَيْنَتُ الْجِنِّ وَالَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا набійна ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا хум, ваджал فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا набійна хум, فَجَعَلْنَاهُمْ набійна فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمر بالاخره الا لنعلم من يؤمر بالاخره ممن هو منها في شك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 mm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 أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مَّعَادُ يَوْمَ لَا تَسْتَخْفِرُونَهُ هُوَ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ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 قال الذين استكبروا للذين استضيفوا ان نحن صددناكم ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اتجاهكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان صُرِبَ بِاللَّهِ وَلَجْعَلَ لَهُ أَغْدَادَ وَأَسَرَّ نَدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَالَنَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وقالوا نحن اكثر امواله واولاده وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم يدا نزلفا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاؤهم عند ربهم بما عملوا Wahhom filoru fatiaminon, walladina ya sauna fi ayatina ma jizinahula i kafila dabim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 فِهِم قَبْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكُم قُل انما اعظكم بواحد او تقوموا لله مسنا وثرا ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنه انه الا نذير لكم انه الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي قد خب بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباقي وما يعيد قل ان ضللت فانما اضل على نفسي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 يَقْذِفُونَ بِالْعَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي